بَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَبَسْتَ كِينَتي وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ رَأَىٰ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْرُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبِتَغَوِينَ عَلَى اللَّهِ الْغَيْرَ حَقًّا وَاعْبُدُوا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 يُرْزِقُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُ الأُمورُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَخْرَجَنِي مِنْ هَٰذِهِ وَمَا نَحْنُ بِمُخْرَجِينَ وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنَا بِهِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ وَقَالُوا وَنَنصُرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَنصُرُهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهٖ أُولَئِكَ يَعْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ